اذا <تعبكو> يعني بس ايه ازلنا من الحلقة كده ايه ده يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مازلنا في الكتاب معالم في الطبيق طالب العلم واليوم بإذن الله تعالى مع طالب العلم مع نفسه طالب العلم مع نفسه وتكلمنا في مرة السابقة عن الحسد عن الحسد يقول الشيخ حفظه الله من أنفع الأمور لمعرفة مكامل النقص والخطأ ومن ثم معالجتها بعد توفيق الله تعالى محاسبة العبد نفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه لأن التماس الأعذار الواهية يزيد صاحبه رسوخا في أخطائه بل قد تنقلب تلك الأخطاء صوابا في نظره وهنا تعظم المصير وعلى هذا فينبغي أن يجعل طالب العلم محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما وسيرى من التوفيق والخير ما يسره وكما قيل لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعامه ومشربه الكلام ده في غاية الأهمية لطالب العلم والغير طالب العلم وأن الإنسان لابد أن تكون نفسه متقبل للنصح يعني المشكلة عند أغلب الناس إذا قيل له اتق الله أخذته اللي عزته بالإيه بالإثم. شوف أي أخي كده قل له مثلا يعني أنت بتصلي بسرعة مثلا ممكن يجد منك نفور فوري أول ما تقوله الكلمة دي مثلا كنت أنت لست تصلي على السنة كما ينبغي فالنفس بقى يرى أنه من نسل يعدل عليه يتعالى عليه ينتقده يظهر أخطاؤه فالنفوس اللي زي دي التي لا تتقبل النصح بشكل جيد خلاص هذه النفوس تتحول في الحقيقة بعد ذلك إلى يعني زي ما يسموه شرك لكل المشاكل يعني يبقى قلب كده مليء بالمشاكل ولا يستطيع أن يحل هذه المشاكل لأنه لا يتقبل النصح من أحد فعشان كده الإنسان دايما يعني في بعض الناس يخلي العذر مشكلته على غيره مش عليه يعني مثلا أقول إيه لو كان من أول علمن العلم لو كان حفظنا القرآن لو كان لو كان كل المشاكل في والده والإخوة اللي متجوازين وعنده مشاكل في الزواج كل المشاكل في زوجته لا بتريحني ولا بتسمع الكلام سطح عالي وعامل مشاكل مع القواء وهو النزمة اللي في البيت طبعا ده كلام طبعا يعني ما ماهوش إيه هوش حقيقي يعني نفس الحكاية ما يكون واحد مثلا بيتعلم العلم مثلا يقول لك أنا الشيخ ما بدينيش ود ولا بيعود معاي ولا بيسمعني ولا ولا ولا ولا ممكن تكون فيه أشياء من دي صحيح لكن هو المشكلة أنه جعل الإيه؟ جعل مشكلته خاصة بغيره تمام دي هتصلح إزاي في صعوبة شديدة حتى الناس اللي بتشتغل في دعوه برضو نفس الحكاية إنسان المسؤول دايما بيتحرك ويتحرك شوقا للنصرة الدينة فعنده بعض الأماكن كده بقى فيها مشاكل طبيعي زي أي حتة في الدنيا لأن طالما أنت بتتعامل مع بشر يبقى إذن أنت بتتعامل مع ناس غير معصومين صح. فطالما غير معصومين هيظهر منهم بقى الأمراض القلبية ويظهر منهم بعض السلوك السيئ إنه بشر ممكن مرة يرتكب خطأ واثنين وثلاثة ممكن مرة يظهر عليه من أعماله القلبية تظهر عليه بعض المشاكل زي ما قلت كده إذا قيله لو اتق الله العزة بالإثم هذه مشكلة قلبية تمام؟ فالإنسان دايما لو انشاغل بهؤلاء اللي هم ينفروا إن منكم لمنفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا لو وجدت مثلا واحد اللي ماسك المسجد ولا ماسك الجمعية ولا ماسك الدعوة في المكان ده ولا ماسك الحزب ولا ماسك اي حاجة منثر هل معنى ذلك اترك هذا المكان وامشي واسيبه عشان هذا المنثر لا هي هو مشكلة وكل حاجة لكن هذه المشكلة تحتاج الى اقتحام تحتاج الى حل ممكن يكون اقتحامها وحلها والصبر ده ممكن لكن في الاخر انا ما عدشي واقول ايه ما مؤفداء منثر فهو لذلك لابد النسان ينظر في نفسه دائما دايما ما يجعلش المشاكل خاصة بالناس خاصة بغيرها تمام؟ أما هو فهو يعني على أعلى المستوى وده بيحدث أيضا في النساء تمام كده؟ النساء نفس الحكاية دايما الأخت تشتكي من إني فلانة بتقول عليها كذا وكذا وكذا وكذا معنى ذلك أنها لا تتكلم يعني هي نفسها لا تتكلم على أحد خلاص مع هي تتكلم أيضاً على الإيه على الأخوات ممكن يكون بمثل هذا الكلام وممكن يكون بأشد منه تمام فكثير منا بقى بيقع في هذه هذه المشاكل إن هو ينزل لنفسه ان هو الحمد لله كويس وجيد وتمام وإني غيره اللي عنده الإيه؟ اللي عنده المشكلة فيرمي المشاكل على غيره وإذا ما قلت دي سبب الحقيقي ان إن هذه النفوس لم تربى إنها تنصح وتقبل النصح. لم تربى انها تتواضع تمام ان الانسان احنا قلنا ما هو الكبر الكبر ليس ان يلبس الانسان ملابس لابس حسنة او نعلي حسن ما الكبر ايه بطر الحق وغمط الناس يعني ايه يعني ماليش يعني واحد لسه منتزم من سنتين جاي يكلم واحد منتزم باله عشر سنين طب ودي مالها يعني؟ ليس لا علاقة الكلام دي اما يكون حق اما يكون باطل، بس تمام ممكن يكون الطريقة مش قد كده احنا مش مشكلة في الطريقة المشكلة بالنسبة لنا في الكلام هل هو حق ولا باطل اذا كان حقا ليس له علاقة بسنة وعشر سنين ولا مئة سنة تم كده فهو يبقى فيه مشكلة ادي بطر ده, ده غمط الناس وبطر الحق انه يرد يرد الحق الذي تكلم به صاحب فدايما بتقول للاخوة في كل الاحوال دايما لازم تكره نفسك على التواضع مش تكرهها يعني تمثل لا تكره عملا حقيقه تكره نفسك على تقبل حد انصحك تكره نفسك على انك اصلا المفترض تنظر الى ذنوبك كأنها ايه جبل الضغط حتى لا تكون من المنافقين ان المنافق ينظر الى ذنوبه ها كانها ايه ذبابهش يعمل لها كده طارت خلاص معاك تمام التمام اما المؤمن ينظر الى ذنوبه كأنها ايه جزع جبل امام عينيه والشيء كل دي ذنوب ممكن يكون عامل لدين الله وممكن يكون بذول وممكن يكون بيعمل حاجات كتيرة كويسة جدا ويبذل في الحق وفي الخير ورغم كده مثلا يعني نام عن سطر الفجر مرة يفضل طول اليوم متعكد تمام لا ده احنا عندنا ناس الناس بتنام عن سطر الفجر بالشهور ويطلع يتكلم على الناس طيب يتكلم على الناس هو لم ينظر في نفسه تمام كده طيب في واحد والله يعني هو عايش كده عيشته كلها عبارة عن غيبه ونميمه فلان بيعمل وفلان بيتكلم وفلان بيخليه تمام و... ويتكلم على الناس كيف تتكلم على الناس وأنت بهذه الطريقة وهي المشكلة زي ما قلت هو هو بيقول لإيه الشيخ إن الإنسان دايما مشاكله مع مين على الآخرين هم اللي عندهم مشاكل وهو زي ما قلت لك ده كأنه مبرأ من كل عيب ونقص فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع وأن يرزقنا محاسبة أنفسنا محاسبة صادقة كل الشيخ وإن مما يعين على محاسبة النفس بصدق أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الطوارق والشواغل فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماعا لمشاعره وأحاسيسه وكانت نفسه أكثر تقبلاً لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أياً كان نوعه. عم نقيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسلام المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره ورابحه من يومه ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ثم قال رحمه الله ويفعل ذلك كل, كل ليلة وقال بعضهم الرجل ينبئ عما في نفسه في ثلاثة مواضع وعد منها عند طجاعه على فراشه ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى من أشد الناس محاسبة لأنفسهم وتفقدها صباح مساء إدراكا منهم لأهمية هذا الجانب في استخامة أمرهم وصلاح شأنهم قال وأسوقوا ليك هذا الأثر لتعرف مدى حرصهم على تفقد أنفسهم قال يعلى ابن عبيد دخلنا على ابن السوق فقال يا ابن أخي أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فقد نفعني قال لنا عطاء ابن أبي رباح إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو ناهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته يعني هو بيقول ان فضول الكلام ما عدا كتاب الله الامر المعروف ونهي عن المنكر او النطق في المعيشة بما لا بد منه احنا شوف بقى طول النهار مثلا يعني يعني يا مثلا اقول لك المصريين دمهم دم خفيف اه صح دمهم دم خفيف لكن لما يكون في استهزاء بالناس ما يبقى دم خفيف يبقى حرام صح يكون في كلام فيه استهزاء بالناس زي الاستهزاء بالمؤمنين او الاستهزاء بالنساء او غيره وده لا يجوز فما ينفعش نقول انه ده دم خفيف انه ده يبقى محرم تمام؟ بعض الحاجات اللي بقى فيها غيبة ونميمة وتتقل بشكل ده برضو فيه نوع من السخرية وده ايضا محرم فال فالمقصد الشيخ من هنا بقى ايه ان مسألة انه لو كل واحد في الحقيقة يعني بس الواحد يعني واحد ساعد كده يروح ايه طلع في دمه وكده يجيب ورقة ويكتب مشاكله الواحد عنده ايه؟ طب بيعملها كم مرة يعني مفترض الواحد يحسب نفسه كل يوم فعلا كل يوم يحسب نفسه النهاردة أنت فعلا ماذا قدمت ما ارتكبت من الحرام ماذا فعلت من الواجبات ما هو التقصير واخد بالك لكن احنا للأسف الشريط في دوامة يومية أشغال الدنيا نسبح في الدنيا كأننا في الفضاء والفضاء الوصف الفضاء أنه فسيح أنت إذا نظرت إلى الفضاء ليس له آخر من ان الإنسان في منتصف البحر هل يرى آخر البحر؟ لا خلاص فالإنسان كده ما يسبح في الفضاء يوميا شغال أكل وشرب وحكايات ومشاكل و... والباقي اللي شغالين في الدعوة واللي بيتعلمه فجأة عايز ينام بي عشان عايز يصحب هذا عشان يصد الفجر عشان يمارس يومه لإيه الطبيعي فكل يوم ممكن يرتكب بعض الأشياء سواء كانت محرمة أو سواء كانت مكروهة أو غيره خلاص كده ثم هذه الأشياء تترسب تترسب في النفوس يعني مثلا أنتو يعني لو الواحد كده شاف واحد بيسرق هل هو سرق النهاردة؟ هي في الحقيقة ما سرقش النهاردة هذه الأشياء ترسبت في نفسه إنه هو ممكن ياخد حاجة من حد من وراه تمام كده؟ مش لأول لابد يكون فكر أكيد فكر وهو بيفكر لا لأ في حرام وحلال وما يجس وما ينفعش وبعد شوية تفكيره زاد شوية بس ما عادش حرامه حالي بقى منظري قدام الناس أنا لو شفت أنا باسرق وأنا في قريتي أو في مجتمعي أو في المكان اللي أنا فيه ليش ما ينفعش هكذا يبدأ فيه نوع من أنواع اللي فمش فجأة واحد فجأة راح واخد حاجة وسرق لا هذه الترسبات من الأخلاق ومن الأفكار في الآخر هذه الترسبات زي مثلا معنش يعني إن اللي بيحلق اللي حير هو ساعتما بيحلقها كان لسه على جالها يحلقها إن طبعا ومقول له أحلاق هي أنت ويقول له فتر إزاي الفكرة جت في إتباعه شغال أحب الدنيا بقى لي صاحب كتير مثلا كان زميل زمال زي مثلا اللي كان بيلعب مثلا أنا بكتوى زميل ألعب كورا فطلق إصحابك كلهم بقى إيه ناس بقى لهم ده مدرب في النادي الأهل دي وده مدرب في الزمالك وده مش عارف فين وفين وبتاعه وكلام فأنت لو قربت منهم وشوفت بقى الحياة بتاعة البزخ والمصدرة والإعلام والصحافة ومش عالة فيه وبتاع هذا واحد إيمانه ضعيف ممكن يعمل ايه؟ يحن الأيام دي فيحب يرجح خلاص فالفكرة بتبدأ بتبدأ بايه؟ حاجة صغيرة خالص اللي هي نكتة الدنيا نكتة الدنيا تنكت في قلبك ثم تبدأ ها تعمل زي الايه؟ زي المسمار اللي هو اللي بيسموه البرومة ده تحصل برومة وتكبر تكبر تكبر فجأة قدام الناس بس يعمل ايه يحيى حيط عشان يعيش بقى هذه الدنيا تمام زي اللي مثلا معلش يعني ممكن احنا لقيته عشان يتجوز بنت متبرجه هي لا ترضى بمن ملتحي طب ممكن يعمل كده عشان يتزوج المتبرده اه طبعا اعرف من ده كتير طب ايه اللي خلاه يتصرف بهذه الطريقة؟ هي خلاص فتم حصل نوع من العشق ملأت عليه حياته بقت متمكنه منين من قد كل المشاكل دي في الحقيقة جاية بسبب ان احنا ما فيش يوميا بنعمل ايه ما نفسنا خلاص يعني انا مش عارف لو قلت المره اللي فاتت لا انا قلت ضربت مثال بنقول ان عبد الله بن عمر انشغل يوما بتجاراته ببعض الابقار والامان فذهب الى الصلاة انا لا اتذكر هل تأخر ولا وجدوههم انتهوا من الصلاة حد يفاكر المهم ايا كان يعني فلما لقاهم كده الله سوى راجع على طول راح ايه تصدق بكل غنماته لا خير في تجارة طولها عن الصلاة صح طيب احنا بقى كل واحد فينا اللي عنده محل او شغال مثلا في شغلنا منظف او معلش يعني عنده في البيت كمبيوتر خلاص كده او قاعد قدام اي حلقة في اي قناة خلاص وفجأة راحت عليه الصلاة واتأخر بسبب هذه الأشياء بيعمل إيه؟ يعني إن تألم يقول لك ده ما شاء الله تغير وجهه عندما يعني تأخر عن الصلاة ما أن الحقيقة هل في حد فينا كان ليه كمبيوتر راح بايعه ألف صدقت بيتمنه في سبيل الله لأنه أخرني عن الصلاة أو ألهاني عن الصلاة هؤلاء كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة إيه؟ شديدة لذلك عظموا وكبروا دم العالم كله، وهم في أنفسهم صغار، لإنهم كم يحاسب نفسه على الصغيرة قبل الكبير، لكن كما قلت هذه الأيام ترى الإنسان عنده كبيرة من الكذائر، هو معليش إن الكذب في الناس، طب ليه؟ ما دام الكبائر؟ كم واحد بيحاسب نفسه على الكذب؟ تمام؟ وفي واحد بيحب يعرض ما بيعرفش بيجذب، تمام؟ طب كم مرة حاسب نفسه على هذا الكذب؟ طب كم مرة حسب نفسه على الغيبة والنميمة طب كم مرة جلس مع الناس وتكلم عن فلان أو علان فلان طلق وفلان اتجوز وفلان سرق الناس ونصب على الناس ومشهور عنه انه ماشي وحش ومش مقد كده كلها بقى حاجات ايه قذف وشتن وسب وحاجة صعبة جدا جدا فاحنا مطلوب بصراحة مننا حتى طالب العلم بالذات بقى اللي هو بيقرأ في كتاب الله وبيصلي الإمام واللي يعلم الناس العلم واللي الناس بتعتبره قدوة مفترض أنثال هؤلاء هم أكثر الناس محاسبة لانفسهم تمام يعني احنا بقول ده لكل الناس ما بلق بقى بطالب العلم هو أكثرهم محاسبة لنفس ليه انت عارف إنسان لو صادق يعني أنا لو صادق وأنا بصلي في مسجد أنا أمام ومشكلة مصيبة مجزرة زي اللي بتحصل في سوريا تمام وأنا لو بحسب نفسي بقى بقنط الناس وبدعه الله عز وجل أن ينجي المسلمين في سوريا من هذا الظالم الكبير اللي هو بشار الآسف طيب ده لسه ثاني يوم فيه دبح وفي طعن والله الصادق على طول يتهم نفسه أولنا السبب أنا فعلا لو أنا بحسب نفسي وأنا متقل الله حقيقة وبدعي الله عز وجل تقبل مني لا ده أنا بدعي وراي مئات بيؤمنوا على دعائي خلاص لأنا ماسك دعوه في مكان معين والله اللي مأخر الدنيا هو أنا لأنه أنا فعلا لو متق الله عز وجل كانت الأعمال تبقى أحسن من كده وأفضل من كده لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وجهه صح؟ يبقى إذن هو دايما لكن هو الإمام أقول ما أنا بادع اللي وراي ما قال لي بيبيعي الربا واللي بتاع مش عارف إيه خلاص المشكلة فين؟ المشكلة ورا لكن هنا ما فيش مش مشكلة نفس المصيبة الأولى اللي نتكلم عنها الإيه اللي عنها الشيء فمطالب يوميا أن الإنسان يحاسب نفسه حتى يعني يعني لا يأتي وقت يعني ويندم أشد الندم على يعني ما ما, ما يحدث معه في المستقبل يعني. وبعدين الشيخ قال كلام خطير بعد ومما ينبغي ومما ينبغي أن يفطن له في هذا المقام أمر لبس به الشيطان به الشيطان على كثيرين وجعلهم من أبعد الناس عن محاسبة أنفسهم وهو متح الناس للشخص وثناؤهم عليه حتى يرى نفسه كاملا أو مقاربا للكمال فلا يقبل في نصحه صرفا ولا عددا وهذا باب عظيم إلى الخذلان والخسرة فليفطن طالب العلم إلى هذا وليكن على حذر من هذا المنزلق كما قيل العاقل من عرف نفسه ولا يغره مدح من لا يخبرها فعليه أن يحمد الله تعالى كلما رأى توفيقا وسدادا في أموره وليعلم أن مدح الناس له وثناءهم عليه لا يخلو من أحد أمره إما أن يكون دافعا أو مانعا أن يكون دافعا إلى الخير إذا صدق في شكره لله تعالى على ما أنعم عليه وزاد مضاعفة الجهد ابتغاء مرضات الله ثم نفع عباده وليعلم أن متح الناس له والحال هذه من عاجل بشرى المؤمن فليطمئن قلبا ولينشرح صدره ويكون نعم من الخير إذا جعل متح الناس له مطية إذا التصدر في المجالس ومن ثم الترفع على الآخرين وتصعير الخد لهم بل هذا الشعور منه من أعظم الحواجز عن قبول النصح فلا غرابة إذا أخذته العزة بالإثل عند مناصحته لأنه يرى نفسه في منزلة تجاوزت مرحلة النصح والنقد فليحذر العبد من هذا المنزلق فإن مرتعه وخيه وخدروي في هذا المقام أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عالج فيه تلك الآثة الاغترار بمدح الناس علاجا موفقا يدل على إخلاصه وورعه رضي الله تعالى عنه جاء في الخبر أن قوما مدحوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون ولا تؤخذني بما يقولون واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون فانظر رعاك الله إلى تلك الكلمات النفيسة وكيف أن الممدوح جعل فضل الله وستره نصب عينيه خشية أن يغفر الشيطان بنصيب منه وعودا على بدء يقالها هنا أن من الأمور التي تعين العبد على معرفة تقصيره وخطئه طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفونه معرفة خاصة وهم على جانب من العلم والتقى فإن نصح هؤلاء من أنفع النصح له بإذن الله تعالى لعلمهم ومعرفتهم به وأداء النصح ممن طلب منه. مطلب شرعي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له ومن الأمور التي تعين على محاسبة النفس وتفقدها أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقع فيه فإن كان قريبا منه الضقاء وإن كان بعيدا أخذ بجانب الحذر حتى لا يقع كما وقعوا فيستفاد مما سبق أن مما يعين على صدق المحاسبة عدة أمور أولا صدق دعاء الله تعالى ثانيا الحرص على أن يكون خاليا من الشواغل والطوارق عند محاسبته لنفسه ثالثا قبول النصح إذا كان الناصح محقا رابعاً طلب النصح من أهل العلم والصلاح وهناك أسباب أخرى ولعل ما سبق يكفي في إيضاح المقصود وللفائدة يوجد كتاب بعنوان محاسبة النفس للحافظ ابن أبي الدنيا ذكر فيه آثار نافعة في هذا الباء الله كلام كله كلام يعني لا يترق والجزء المهم في ال وكل مهم الجزء اللي شايفه أهم مسألة مدح الناس للشخص والثناء عليه وفعلا ده مدخل من مداخل الشيطان الكبيرة يعني. خصوصا إن يعني مثلا لما ينتشر في المجتمع ضعف الأمانة يكون في ضعف في مسألة الأمانة فبفضل عز وجل يعني الإخوة نحسبهم في هذا الأمر لهم شاء فلما الأخ يكون في مكان ويكون يؤدي الأمانات إلى أهلها فدايما يجد مدح كبير جدا من الناس وثناء عليه لان مش معهود على الناس ان الامنة ترد بهذه السهولة وبهذه الكيفية كما يحدث من الاخر الملتزمين يعني مثلا اذا صلى بالناس وكان صوته حلو يجد متح لا ويجد متح بقى على اشياء قلبية اللي واي يعني يعني انت من اخشى الناس وانت صوتك اللي دايما بيخليني ابكي من خشية الله وانا اشعر فيك تقوى الله مثل هذه الاشياء يعني رجل بصوته حلو او بيحزن صوته فالناس تكلموا بهذه الطريقة برضو عندما يتكلم بيخطب جمع بيد لهجتك لهجة الصدق وانا صادق وانا كذا وكذا تمام وهكذا بقى في اشياء كثيرة جدا جدا فهذا المرح من الممكن ان يغره لكن الغرور بيصل لفين زي ما قلنا هو. هيترك النظر الى نفسه وهيترك نصح الناصح طب ليه لو ان انسان دايما متعود إني ليكلمه بارك الله فيك جزاك الله خيرا جزاك الله عدل الإسلام والمسلمين خير وإلى آخره لو جاء مرة واحد قال له اتق الله اللي انت قلته النهاردة مثلا لا يرضي الله أو ما فعلته مع فلا لا يرضي الله أو أي عاجة بيجد نوع من الاشمئزاز السياق اختلف وواخد سياق الايه المدح على طول تمام كده فجأة سياق الذم فبيجد غصة في قلب طب بيجد غصة في قلب ليه زي ما قلنا ني سبأ وهو بيحسب نفسه يوميا خلاص ومعاد شيء بيسمع نصح الناصح ها أي معاد شيء بيسمع على خلاص نصح الناصح ده نساء عشان كده أنا بقول وأكرر أكثر الناس محن الناس أصحاب الشهر أكثر الناس محن المشهورين والمعروفين ليه ممكن فعلا ما يجدش وقت ي أي يعني يعود مع نفسه كل ما يذهب لمكاني يلاقي الناس يتحوض له وتكلمه تمام؟ وهي عنده مشكلة تانية انه دايما بيقى فيه نوع من الثناء والمدح والاخره طب نفترض واحد مرة تكلمه بكلمة فيها نوع من الذم، فيها من النصح الشديد لو لم يأخذ باله من نفسه خلاص كده؟ لأصيب بهذا المرض اللي هو ايه؟ اللي هو ما عادش عنده استعداد انه يسمع مثل هذه الكلمات الصعبة او القوية ليه؟ يدخل فيه العجب طبعاً يدخل فيه الغروف ربنا حفظنا من الأمراض دي أمراض دي أخطر ما يكون عشان كده أنا دايماً أكرر إيه يعني ربنا يشفينا منها يعني لأن الحاجات دي أصلاً هي هي أصل سلوك الإنسان هي عبارة عن أعمال قلبي هذه الأعمال بتظهر على إيه؟ على الجوارح فالأعمال القلبية ديات لابد الإنسان دايماً يفتش في نفسه وزي ما قلنا القلب فيه إيه؟ فيه الطيب وفيه الخبيث كلما تزيد من العمال الصالحة كلما هذه الأشياء الطيبة تدخل القلب تطرد الأشياء الخبيثة كلما تسمع محرم وتتكلم بكلام محرم أو ترى شيئا محرما أو تفعل فعلا محرما ده كله خبيث يطرد الأشياء اللي إيه؟ الطيبة يبقى التوازن الحقيقي مش أنه يبقى فيه طيب وخبيث لا أنه أكثر من الطيبات وانتهي عن الايه عن الخبرات طالب العلم في المسجد إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصه على أن يكون من السباقين إلى الجمعة والجماعة والمحافظة على الصف الأول ويتأكد هذا الحرص في طالب العلم لكونه قدوة للآخرين حتى يطابق فعله قوله فقبيح بطالب العلم أن يحث الناس على التكير إلى المسجد ويحذرهم من من التأخر وقد عرف عنه كثرة التأخر صباح مساء فهذا التصرف المشين يزهد الناس في نصحه وتعليمه بل قد يجرء بعض الجماعة على مقاطعته وبيان تناقضه وقد كان فإلى الله المشتكى وهو المستعان، فاحرص رعاك الله أن تكون مثل طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح كالحرص على الجمعة والجماعة والمسارعة إلى المسجد عند سماع النداء وكان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول فلزم رعاك الله هدي السلف وقرأ سيرهم لترى الحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات وإليك بعض آثارهم على سبيل المثال قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفوته التكبيرة الأولى طبعا الحاجات دي بالنسبة للأجيال الحالية كالخالج علمي شفت الحاجات الخالج العلمي بتاعت الأطفال أو الشباب اللي بيقوروها رجل المستحيل والحاجات دي كلها آه يعني واحد قعد سبعين سنة لم تفوته التكبيرة الأولى ما مستعد فقال القاضي تقي الدين سليمان لم أصل الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها قط وقال محمد بن سماعة مكثت أربعين سنة لم تفتن التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة يعني عارفين باليوم يكون بالصلاة وقتها كمان وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ قال عنه ابن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يرده وفي ترجمة سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى قول ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد يمشي التكبير الأولى لأذان إن أربعين سنة لا ينادى بالصلاة ولا يؤذن في هذا المسجد إلا يكون سعيد بن مسيب داخل المسجد وكان الأسود إذا حضرت الصلاة أنا بعيره ولو على حجر قال الشعبي ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها وقال أيضا ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء بل تعد الأمر ذلك فجعلوا محافظة الرجل على صلاة الجماعة وتطبيقه للسنة في صلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل ومن الشواهد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يتهاون في, تكبيرة في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه وقال شعب بن الحجاج رحمه الله تعالى رأيته يعني يحيى بن عبد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه قال ذهبي بعد أن ساق إثنالين لأحد الأحاديث منصه في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة ثم قال الذهبي من باب التواضع فلو كان مني ورع لما رايت لمن هذا نعته؟ وبكل حال فتركير طالب العلم إلى المسجد وحرص على ذلك يتعدى أثره إلى المصلين لأن تأثير القدوة الفعلي قد يكون أبلغ من تأثيرها القولي. ومما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقدم ما يستطيع من النفع العلمي والوعظي لجماعة مسجده فتارة بقراءة فتاوى لعلماء موثقين وتارة بطرح بعض المسائل العلمية وتارة بقراءة كلمات مختارة وليحرص على قراءة ما يتعلق بالنوازل عند وقتها وكذا العبادات الحولية في وقتها فيقرأ مثلا عن أحكام الخسوف والكسوف إذا جاء الخبر بهما ويقرأ عن صلاة الاستسقاء إذا جاء الأمر بها أما العبادات الحولية فيقرأ مثلا عن الصيام وفضله وحكمه وأحكامه قرب وقت الصيام ويقرأ عن أحكام المناسك قبيل الحج وهكذا وعلى إمام المسجد أن يكتهد في إنشاء حلقة لتدريس القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا وبجهود جماعة المسجد ولا بد من التنبيه أيضا على محاولة دعوة بعض المشايخ وطلبة العلم للمشاركة في بث العلم وتعليمهم للناس فبهذه الأسباب وغيرها تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة مسجده بل ويتعدى نفعه إلى المساجد المجاورة ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا هو ال لما نيجي نقول مثلا طالب العلم في المسجد. ده هو موضوع كبير هو ما تختشي فرقتين ولا حاجة يعني. سواء طبعا عشان الكتاب مختصر فبيحاول إنه يدرس أقلام. هو الشيخ نبه رقم واحد. أنت طالب علم أنت في المسجد يبقى أنت دايما في الايه تبكر تبكر في كل شيء. راس خصوصا الصلاة ده رقم واحد. رقم اثنين طالب علم في المسجد عبارة عن نفع متعدي هو أصلا برا المسجد كده برضو لكن أنا بدي بسا على المسجد نفع متعدي يعني إيه يعني معلش يعني المفترض أنت طالب علم يعني أنت راجل تحب الحمد الله تحب هداية الناس صح فما ينفع شيء واحد يدخل المسجد إلا وتتعرف عليه خلاص تتعرف عليه بطريقة لائقة واحد كبير في السن يحتاج إلى معاملة معينة الشاب يحتاج إلى معاملة معينة يعني الشاب يحتاج إلى التبسط كبير في السن لا يحتاج إلى هذا التبسط تمام؟ ففي كثير جدا من طلبة العلم الناس تدخل وتخرج وتصلي في المسجد أيام شعزة أقول شهور فلصب ولا يتعرف على هذا المصال الذي يصلي في المسجد تمام؟ طبيعي أنا ما أدخل المسجد وله إمام يعني ممكن أكون محرج من الإخوة اللي موجودين في المسجد فما كانش الامام هو اللي يبادر بأن يصافحه ويسلم عليه ويتعرف عليه ممكن هذا الشخص اللي يتعرف عليه مطلقا تمام كده ممكن يكون شكل متهيب بشكل اللحى متهيب القميص القصير متهيب بالمنظر ده فعايز حد هو اللي ايه يقترب منه ويكلمه فرقم اثنين بعد التبكير الصلاة ان هو نفع متعدي بايه بقى؟ رقم اثنين ان هو اول حاجة يتعرف عليه ايه؟ على من يدخل المسجد رقم ثلاثة إنه لازم يعلم الناس السنة، يعني الناس اللي جاية المسجد ده لابد أن نعلمهم بالسنة. السنة يعني السنة يعني القرآن والسنة، ما السنة القرآن والسنة. فالقرآن لابد فعلًا أي مسجد لابد يكون فيه حلقة لتدرس القرآن الكريم. خلاص حلقة تجويد وحلقة تحفيز. حلقة التجويد لا تنتهي. أي كثير من الناس يدخل المسجد ويصلي وهو لا يستطيع أن يصلي بالناس إمامًا لأنه لم يكن مجاودًا للقرآن. فديما يكون في المسجد حلقة تجويد وينبغي ان اللي يكون مسج الحلقة رجل كبير مش شاب صغير طب ليه لان ممكن اهل المسجد يكون كبار في السن فلا وجد مثلا واحد عنده عشرين سنة هو اللي بيخب الحلقة ورجل الكبير يخطئ فمش عايز من اللي يعدل عليه مش شاب صغير وهذا أمر النفسي لابد ان ننتبه اليه الا اذا كان المسجد مسجد كله شباب خلاص لابد انا ما حطوله واحد من الشباب مفيش مشكلة يبقى يكون رجل كبير في السن يعني كده فوق الاربعين ولا حاجة رجل وقور بحيث ان كبار السن ايضا يدخلونها الى الحلقة ويفضل اذا كان هناك حلقة خاصة بكبار السن يفضل يعني حلقة بالشباب وحلقة بكبار السن يبقى دية حلقة التجويد ومعها حلقة ايه تحفظ القرآن ده في كل المساجد بحيث ان ينتشر التجويد وحفظ القرآن بين الناس ويبقى دي وزيرة المسجد المسجد ده عبارة عن يعني الميدان الأول للتربيه الميدان الأول للتربيه ولا بد يكون النافع فيه متعدد طيب أدي, أدي من ناحية القرآن طب من ناحية السنة لا بد من تعليم الناس السنة السنة في الأكل في الشرب في مصداقية الناس في معاملة الوالدين في معاملة الجيران في معاملة الحيوان ومعاملة أي أحد من الناس إيه سنة في مثل هذه السنة في الزواج في الطلاق السنة في العقيقة في الوليمة في كل هذه بالنسبة للخاطب بالنسبة للمتزوج هذه الأشياء لابد أن نتعلمها فيكون في دايما درس ثابت في المسجد يعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة سواء كان هذا الكلام عن طريق قراءة كتاب من كتب السنة أو عن طريق كتاب فقهي يعلم الناس لإيه؟ السنة تمام؟ المسجد لابد أن يغير من أفكار الناس ومن اعتقاداتهم فأي واحد جاي المسجد بيعتقد اعتقاد معين واحد مسم بيخاف من الجن خلاص كده؟ واحد بيدعو غير الله واحد مثلا بيروح موالد واحد مثلا متخيل ان الحكم ده يعني تسمع وترك إنه إله من السماء، تمام كده؟ واحد تاني متخيل إن الحكم ده نقدروه على دناه في أي وقت، فدي أفكار وتصورات، فلا بد اللي داخل المسجد الإمام شغلته إيه النفع المتعدي إنه يغير هذه الأفكار والتصورات إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أعظوا عليها بالإيه؟ بالنواجي وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام؟ فلا بد من فعل هذا الأمر يعني طب أدي حاجة من الحاجات المسجد واحد داخل المسجد النهاردة ما فيش درس بيبقى فيه مجال في المسجد المجال الذي برضو فيها تغيير الأفكار والتصورات فيها تعليم الناس للسنة فتقربهم من القرآن تقربهم من يعني ال إي مثلا مسائل الحلال والحرام تمام كده تكون في المجال اللي في المسجد طبعا ما عادش في شرايط خلاص التسجيلات تقريبا هتهتمحي ممكن المسجد يعمل فيها حاجة الاسطوانات بس كده يكون في مكتبة صغيرة تبين للناس الحاجات المهمة اللي هي حاجات يومية تكون مكتبة في المسجد فيها 20 30 كتاب ولا حاجة صغيرين كده بحيث ان اللي داخل المسجد حب يعود مثلا بين اذان والإقامة يقرأ كتيب من هذه الكتيبات يقراها في الايه يقراها في المسجد المسجد لازم يكون في عمل برده خاص بالنساء نفس الحكاية لأنهم هم شقائق الرجال ومطلوب منهم من يحصل معهم نفس اللي بيحصل مع الرجال بالضبط بل أكثر لأنهم هم اللي بيربوا الأولاد في البيت في الحقيقة إن الآن إحنا في ظروف اختصادية صعبة فالرجال دائما خارج البيت طب من اللي في البيت مع الأولاد هم النساء فيحتاجون إلى جهد كده لا الأسف الشديد إن معظم الأزواج يتركون زوجاتهم بلا جهد وهي بترب بالأولاد وتتصرف على نظام أمها أو عن اللي شافته من الناس الكبار، فنبدأ في نفس المشكلة تتوالى، كل واحد بيقلد اللي قبله مع إنه أصلاً زمان ما كانش بيحب تربية اللي قبله، مش كلنا كنا بننكر على أهلينا بعض أنواع التربية، مو انت تقوم تعملها بعد كذا لما تجب، لابد من تعليم النساء كيف يربون أولاده، هم نفسهم لازم يكون عندهم إيمان عالي، ما ينشغلوش حياتهم عبارة عن طبيخ وبعاليش زينة والحاجات دي كلها لا ده جزء من الحياة لا يتجزأ من حياة النساء. لكن في أجزاء أخرى أيضا لا تتجزأ وتغيير المف... الأفكار والمعتقدات. فده مهم أيضا يكون في ال... نفس الحكاية المسجد بوجود الأولاد الصغار. ما إحنا نحفظ القرآن للأولاد الصغار في المسجد ونعلمهم القرآن والسنة أيضا في المسجد. تمام؟ فالمسجد بداية لكل خير. عشان كده بقول أنت ما ينفعش تدخل المسجد وخرق كده. المسجد ليس للصلاة فقط. راس دا معلش يعني كان ب... في الأوقات عايزين يقنعونا ان المسجد للصلاة. خلاص المسجد ده ده مكان اللي بيقاد منه الجيش خلاص بيقاد الجيش يعني ايه يعني انت بتفكر شيف في كل حاجة في المسجد بكرة ممكن يبقى في مؤسسات اخرى للتعليم وكل حاجة من الحاجات دي لا مانع من ذلك لكن المسجد هو الاساس الاول لكل الناس فبينفعش احنا المساجد بتاعتنا خصوصا خلاص كده تتحول الى اماكن للصلاة هذا هو اكبر خطأ ممكن الاخوة يقعوا فيه المسجد خلية نحل طبعًا في أنشطة كثيرة أنا مش أنا أنا أنا, أنا بس بأوصل بعض التفاصيل ليه عشان الإخوة يعرفوا ما هو قيمة المسجد أي إنسان معلش يعني جات له مشكلة أي واحد جاله مشكلة جاله اكتئاب بيروح فيه روح المسجد عمره بروحه تاني مش روح المصيف مش يتفرغ على التلفزيون مش ينزل يتمشى في الشوارع هو عايز يجلس في مكان يرتاح فيه طب لو إنه دخل المسجد ووجد بقى حد بيتكلم عن الرضا واليقين والقضاء والقدر والكل هندي. شو كنت تحل مشكلته؟ آه أكيد هتحل مشكلة. أي إنسان عنده مشكلة في الزواج والطلاق؟ أين أذهب؟ عايز يروح لشيخ المسجد يسأله، صح؟ واحد عنده مشكلة في بيع وشراء؟ أين أذهب؟ يروح لجماعة المسجد عشان يحلوا له مشكلته. إذن المسجد ده شو نكتب معية؟ صح؟ واحد عنده مشكلة في فلوس ديون عنده مشكلة في كشف عنده مشكلة في قضية من الأضايا بيروح في أغلب الأحوال بيروح المسجد. كده في بايزان بقى, بقى الأخ الموجود في المسجد سواء كان إمام أو بيعلم الناس العلم أو إن هو يعني عبارة عن رجل له باعة في الدعوة أو في أو عنده بلا لا لا, لا دعوة ولا علم ولا غير لا ده هو عنده واجهة فقط. خلص كده أكبر واحد من الناس رجل مشهور في بيته ترجل كريم رجل دكتور مهندس له واجهة أي أن كانت هذه الواجهة الناس بتجيله فلا بد أن يكون على قدر هذه المسؤولية. اللي هو ايه قدر مسؤولية ان يكون نفع متعدي الذي ناس قال الذي يخلط الناس ويصبر على أثاهم خير من الذي لا يخالط الناس وبالتالي لا يصبر عليه على أثاهم. فلا بد أن أخلط الناس وأصبر على أثاهم وإيه؟ وأنا يعني يعني كاد الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تمام؟ انت تخيل انت تكون في يوم من الأيام فرقت كربة واحد. لانك انت ممكن تفرق كربة واحد بكلمه خلاص ممكن واحد يجي يكلمك يقول لك مشكلة كبيرة انت فعلا مش شايف لها حل تقول له ايه انا والله ما مش شايف لها حل واحد يقول لك ايه هو الحقني قله ادعي مولاك ادع مولاك اي في مولاك, ادعي مولاك. انت خد بالك كده فادعي ربنا سبحانه تعالى تنفرج طب اني بس انا يقول ايه بقى ما عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم قيام طب انت ما ببالك بقى لو انت قعد في المسجد ده الخمس صلوات وكل صلة بيجيلك واحد واثنين وثلاثة فانت سبحان الله انت عبارة عن كتلة من النفع المتعد للناس فيش بقى نقعد يبسك المصحف وقرأ في المسجد لكن ما تتحولش ان المسجد بقى يبدأ عشان نقرأ القرآن ما تحبل المسجد إن هو عبارة عن ان اصلي في في المسجد السنة و اصلي الفرد والسنة اياكم انت الخدع بهذه لا لا يمكن المسجد ده مش كده بس خدد ده, ده للصلاة و المتعدد المتعد بكل انواعه لو واحد جالك مريض و قلت لك ان عايز كشف اتصل باي اي اخري من اخونا دكاترة ده احنا هجيلك من المسجد ده واحد خلاص كده ما عليش منه و ايه متخدش منه كشف يوم كلمة واحدة انت راجل صاحب وجاه وتعرف أخوك او أكثر من واحد دكتور تعرف أكثر من واحد محامي تعرف أكثر من واحد يعني ناس برضه هتتعاون معنا في, في, في, في, في علاج هذا الشخص أو في نصرته أو في, في, في عنده فنحن لا نتأخر عن ذلك يبناء ايه في, في عمل فلازم يكون الإنسان في المسجد طالب العلم لابد يكون نفع متعد المسؤول نفع متعد الإمام نفع متعد معلش خادم المسجد خادم المسجد ده ممكن يبقى رئيس مجلس إدارة هو اي حد ممكن يجي يروح على مين على خادم المسجد يقوله له عايز اعمل كذا كذا يقول طب روح للامام طب روح للشيخ فلان طب روح للدكتور فلان طب روح له للبحر... عارف الناس كلها تحول هو كمان الى ايه نفع متعد مع ان ممكن الناس تنظر لخادم المسجد ده بنوع من الاهمال خلاص اللي بيكنس يعني, يعني. مع انه عمله عمله عمله جليل ده بالاضافه الى هذا العمل الجليل ان هو ممكن يكون هو كمان نفعه ايه نفع متعدي ان يوجه الناس يروح لمين في المسجد ويتكلم معه ازاي طبعا في بعض بقى الأشياء اللي تؤخرت على الأئمة هاولها بيتكلم من ضمنها سوق الخلق يعني مثلا في بعض الناس لأسف الشريد يجلوا واحد يكلمه وقول لك مش فضيلك خلص بسرعة أنا مش فاضي فيرد عليه بشكل سيء جدا جدا أو يكلمه كده وابتاعه هي بصر بس كده طب طب روح له فلان هيحل لك مشكلة بطريقة كده ايه؟ فيها نوع من الابتدال او فيها نوع من عدم اعطاء حقه معنى المفترض ان معلش المسلم الطبيعي اذا قابل المسلم طبيعي مع ايه؟ بيتمثب صح؟ تبسمك في وجه صدقه صدقة قبل واحد يعمل له كده للمسلم العاد ما بالك بقى اللي هيحفظ القرآن الإمام طالب العلم المسجد الخادم اي حد يقابل أي واحد داخل المسجد بين معي، فيبتسم في وجهه، الله سكده ويحاول إنه هو يعمل, يعمل له الأشياء بنوع من المحبة، لأن أنا في الحقيقة أنا اللي محتاجه، مش اللي محتاجني، أنا أحتاج إلى حسنة، صح؟ جاءت اليات الإنسان يوم القيامة ويرى جبالا من الحسنات، يا رب عملي لا يؤدي بي إلى هذه إلى هذه الجبال، هم دول الجبال من الحسنات بقى. شخص اللي ممكن يكون بعد انت ما تتعاملت مع معاملة كويسة, كويسة وقدت ما عليك له يمشي كده من غير ما يكلمك خلاص؟ وبالليله هو ساجد مثلا يسأل ربا سعادة ان يغفر لك ان ربنا سبحانه يكسر من رزقك ان ربا سبحانه تعالى يعفو عنك خلاص؟ دي جبال من الحسنات انت لا تراه يبقى اذا ما ينفعش لأي حد مسلم اللي في الشارع ما بلك بقى اللي في المسجد ان يعامل الناس معاملة فامع من الخشولة وما نقول بقى طبعه كده طبعه كده معاملة الناس أنه والسلام كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام صح أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق إن الله حرم على النار كل هين لين ساكن ما كل دي أحاديث وراكة كثير مطلوب مني أن أنا أغير من طبعه لأننا طالب علم أنا بحفظ النساء أنا بقرأ كتاب الله عز وجل لو كنت فضا غريضا القلب لن فضوا من حوله مش كده فالتبقى رحمة من الله إيه لأنت له لا؟ فالمقصود أن أنا لابد أن أطبق هذه الأشياء في المسجد مع كل الناس للأسف الشديد بعض الناس ومساجد ممكن فعلا كما قال الله وسلم إن منكم ليه لمنفري لازم أتغير يبقى إذن كلام واضح غفغفات الوضوح أنا طالب علم أنا محفظ قرآن أنا موجود في المسجد بقف أعمل أي عمل أنا مسلم عادي خالص المطالب أن أقابل الناس تبسومك في وجهك إيه صدقه الله وسلم يقول إذا التقى المسلمان حديث جليل قليل فتصافحه كذا إيه سلم عنكده تخطت ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر طب بالله عليك كم سلام أو كم مصافحة صفحتها بإهمال <تصفحة> يمكن تصفح بنوع من الإهمال لأنت شوف أنت تخيل تصفح واحد تخيل هذا الحديث لو تصفحه تخاطط ذنوبه هما الاثنين ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله فالواحد بيقول أنا دنأ أصفحه وابوسي إيه ورجله عشان ذنوب إيه تنتهي حاجة عظيم ده عمل زي واحد كانه رح حج تمام كده؟ فسبحان الله يعني ثواب عظيم لكن معظم الناس لا يتصفحون بهذه الطريقة فأنا أصافحه بطريقة جيدة أتبسم في وجهه وأكتهدنا علي أن أنفذ له طلبه إذا كان في وسعي سأفعله طب إذا كان في غير وسعي سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعه والله قال لدي عندي مشكلة مع فلاني فلان فلاني دا معليش يعني ما مش يسمع كلامي مش عارف أتدخل في المشكلة خلاص ليه يكلف الله نفسا لا وسع ف بقى ان انا افعل مثل هذه الافاعي طب بالله عليكم بقى لو في, في المسجد خمسة او عشرة هؤلاء الناس وشغلتهم يقابلوا الناس وسلّم عليهم وصافحهم وشوف مشكلته ويعلّمه يعني تجويد او يعلّمه قرآن او يدخله في حلقة علم او يخليك في يجيب صوت يجيب شريط يعمل اي حاجة المسجد ده عبارة عن ايه عبارة عن كتلة من كتل النشاط خلاص عشان كده اللي بيبدأ من المسجد لن يهزمه وحده لأنه قلبه موصول بمن؟ بالله أنا أنا بسلم على واحد ولا ببتسم في وجهه عشان أنا لا أريد منه شيئا نعم كده؟ أنا لا أريد منه حقيقة حاجة أخروية الأجر والثواب لجا لا أريد منه شيئا في الدنيا؟ لا أنا لا أريد منه شيئا في الدنيا أنا أعيد لك أشيأخذ منك ولا مالين من فأنا أريد شيئا أخروي فأنا لما أردت شيئا أخرويا قلبي أصبح معلقا بمن؟ بالله لا نريد منكم جزاء ولا إيه ولا شكر إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قام طرير توقههم الله إيه شر ذلك اليوم سبحان الله لي لأننا مش عايز منك حاجة أنا أريد أن أصل إلى رب سبحانه وتعالى فبَكْتَاهِ لكي أَفْعَلْ ذلك فتخيل بقى هذا الشعور موجود في هذا المسجد وفي المسجد الذي الآخر والثاني والثالث والرابع ومسجد العالم كله هل يهزم أصحاب هذا هذه المسجد؟ لا يمكن إنهما لو رحوا مكان تاني كل شيء بالإيه؟ لأجر كل شيء بالمال خلاص أو بالجاه أو بالسلطان أو بمثل هذه الأشياء فالحاجة الأولى ده إذا قلنا مسألة, مسألة سوق الخلق مع موضوع الناس اللي تدخلوا المسجد الحاجة الثانية في الشديد في بعض الناس يترفعوا على الناس يعني مثلا في بعض الناس هو صاحب شخصية مرموقة أو تاجر كبير أو العخير هو يدخلوا المسجد فممكن يجد واحد يعني مستوى المادي أقل أو يعني متواضع أو, أو كده ممكن يتعامل معهم نوع من الترفع والتجاهل ولا مبالغ. مع إن الأصل الإنسان اللي هو اللي هو الإنسان اللي هو لو شخصية مرموقة حقيقة يعني فلا بد إنه يفهم إنه لازم يكون شخصية مرموقة عند الله مش عند الناس. مرموقة عند الله يعني إيه؟ يعني مذكور في السماء، صح؟ هو دي شخصية مرموقة الحقيقية. فاللي مذكور في السماء ده الملائكة تحبه. إن الله إذا حب فلاناً عبداً من عباده نادى في أهل السماء يا أهل السماء إني حب فلان فأحبه صح كده؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا العبد ليه؟ لأنه مطيع صح؟ طب هو المطيع بيترفع؟ لا المطيع لا يبالي بالناس؟ لا بيعامل الناس على هيئتهم الدكتور بيعامل معاملة معينة والمهندس؟ والخادم والنجار والسباك ويعملوا معاملة تانية؟ لا ده بالعكس ده بيهتم بهؤلاء أكثر من هؤلاء ليه؟ حتى لا يكسر قلوبه والانسان اللي هو بيشتغل شغلانة مثلا مهنية واللي ممكن يكون شايف نفسه ان هو من أقل لا انت مش من أقل الناس ولا حاجة والله لو جبهيتك دي تنزل على الأرض وانت قلبك معلق بالسماء انت أفضل من ألاف بل ملايين الناس اللي بسمي نفسه دكتور ومهندس وكذا وكذا وكذا صح ولا لأن ده عبد مطيع لربه سبحانه وتعالى طب التانيين اللي هم ليس عندهم هذه الطاعة كالأنعام بل أشد فإذا يحتاج البقى الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى فالمطيع لا يترفع ولا يبالي بالناس ولا لا عمش كده أبداً فمطلوب من كل واحد داخل أي مسجد إن هو دائماً يكون علاقته بالناس كلها سواسية آه هنعطي كل ذي حق الحق لا إشكال في ذلك لكن مش معنى إنه أعطي كل ذي حق الحق في الأخير كل ذي حق إيه؟ حق بمعنى إن كل الناس لهم حقوق تمام كده يبقى لازم أعطي لحق هذا الرجل حق كما أعطي الكبير حق أعطي للصغير حق الكبير له حق والصغير له إيه له حق ايضا من ضمن الاشياء اللي هي فيها يعني مشاكل ان في واحد بتلاقيه بينبسط مع شخص او اثنين او ثلاثة في المسجد ومقفول من الباقي فتداخل المسجد يضحك مع اثنين اثلاثة كده وكود الناس الباقيين يقابلهم بوجه العبوس طب ما ده هيعمل نوع من انواع الايه في المسجد هيعمل نوع من انواع ان فيه تمايز تمام ينتطلب علم ينفع على طلب علم أدخل العميل اللي علاقة مع تنتين ثلاثة كده والباقي كلهم كأنه مش شايفهم لا عمرك ما تبقى أوضاع أبداً طالب علم طالب العلم مبذول للناس مبذول للناس يعني ما تدي كده للجميع اللي عايز حاجة أنا موجوده لا ده دنا موجود وأنا بحبك وأنا عايز أعمل لك واللي في في صطاعته أنا هعمله عنده روح لذلك خلاص كده إحنا مش لبسين كرفطات وعايز البدلة تبقى مكوية ومش ومشاوز حد يلمسني لا ده أنا مبذول للناس لكل الناس ده حاجة في الأهمية برضه أيضا برضه من ضمن الحاجات لقصة الإيه؟ قصه ان في بعض طلبة العلمة أو الأئمة يعني فتحها على البحر شوية في, الإيه؟ في الضحك والكف بكف بقى والصوت العالي والتهرج الشديد جدا جدا ده ممكن يعجب بعض الشباب يعني في بعض الشباب يحب الشخصية اللي دمها خفيف ماشي ونحن طبعا لازم يكون دمها خفيف برضا عشان يبدأ يتعامل مع الناس على أن الشرور يحتاج إلى كده لكن مش مفتوحة المسألة على البحري طب بتلاقي مثلا ناس من الكبار في السن يعني يستقلونه فأنا داعية لكل الناس أنا طالب علم لكل الناس مش لقطاع معين من الايه من الناس طبعا في حاجات كتيرة لكن عموما يعني إحنا بنقول أن المسجد هو الوحدة الأولى وحدة البناء الأولى للمجتمع خلي بالكم المسجد وحدة البنية الأولى المجتمع قبل المدرسة وقبل الجامعة وقبل أي مكان قبل البيت لأن المسجد له روح مختلفة خلاص كده أنا بدخل المسجد بالذكر وكل أحوالي فيها كلها ذكر ليس فيه شيء من أمر الدنيا كلها من أمور الآخرة يبقى إذن زي بالضبط كده اللي راح عمرة أول ما بدخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي وكده بيشعر بوضعي تاني خالص ما بيصلف كل المساجد لكن بيجد نوع من الخشوع أكثر في هذه أماكن من غيرها خالص كده ليه الصلاة في المسجد ده لي أجر طبعا لكن الصلاة في المسجد الحرام بمية ألف صلاة مش كده يعني فرق ضخم المسجد النبوي بألف صلاة ففرق كبير عن هذا المسجد أو غيره من المساجد الأخرى فأنت يعني تريد بقى أن تصلي أكثر خشوعاً أنت هنا كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأخير وهنا في مكة كان هناك في كذا وكذا تتذكر بقى السيرة النبوية الشريف تمام شك أن أنت بتبقى داخل هذا المسجد أو ذاك أو حتى هنا بقلب إيه؟ مختلف عندنا تطلع من المسجد رايح بقى السوق أوضع ثانية خالص أكل وشرب ودنيا و... ونبدأ بقى نتكلم عن الفلوس ونتكلم شيء طبيعي فالقلب ما بيكونش متهيئ برا زي ما يكون متهيئ في الاٍن في المزر وطبعا اللي اعتكاف تم أزلكم اعتكاف طبعا يعرف كده أول واحد بيبقى الاعتكاف تمام اول ما بيضخ يطلع برا الاعتكاف تفهم كده ايه بيشعر بايه بغرب هو كان في الاعتكاف مسك المصحف تفهم كده يعني ما بيصلي كل ذكر الله عز وجل يعني كان مثلا في المعتقلات احسن حاجة في المعتقلات انت ما بتشوفش نساء ممكن تتسجن سنه واتنين وثلاثة ما واحدة واحده فقول للاخوه ايه شوفوا اهي دي نعمة من ربنا عايز شكر فواحد يقول طب بس بره يا عم وانا اوعدك ما نساء انساء <تصفيق> بشكر ربنا بره لكن فعلا دي حقيقة يعني اول ما تطلع ما فيش ما فيش نساء خالص عاوز حتى كان اخوه مثلا يركبوا عربيه الترحيلات يبصوا من الشباك اللي فيه كام حديد ده كتير كده عايز يشوف الدنيا يشوف شجر ويشوف الناس ماشي على الأرض ويشوف العربيات خصوصا الأخوة اللي هم قاعدوا سنين طويلة قاعد مثلا عشر وخمسشر سنة أنا فاكر أخي كان بيقول أنا شفت مرة جهاز كده بيتكلموا فيه من غير سلك على الموبايل هو دخل 92 وشاف الجهاز ده سنة 99 كده فمش ما يسمعش هو عن عن الجهاز ده وبتاعه بيتكلم عنه كأنه اختراع عجيب يعني فما يعرفش حاجة عن الدنيا تمام؟ اول ده لما بيطلع مرة بيحس عامل زكاة كوت اللي لسه مولود وإيه الامو ثابته طلع من البيضة لقى نفسه في الدنيا تمام كده؟ فمنقول عشان كده المسجد له روح خاصة وله معاملة ايه؟ معاملة خاصة مش طولت عليكم أزاكم الله خيرا اي سؤال خارج الدرس تعرف ان الايام دي كلها كلها مشاكل يعني الله نفسك سعنا وبنها في نوع إياكم صحيح. سبحانك الله وحمدك أشترك لا إله إلا أنت أستغرقك أوليك لذلك الله بي.